يا أيهَا المددِّ قُمْ فَآذِر وَربَبكَ فَكَبّر وَثابكَ فَطحر والجزَ فَحجر وَلا تنن تَتَكثِر وَربَبك فَصِ فإذا نُقَِ ف الن